هدتك ربي رب الهدى بالتوبة عن ذنب قد بدى فالقلب يئنك واه الصدى وحياتي قبلك ضاعت سدى قبلك ضاعت سدا ربي رحمة فادعي بين يديك متى ألقاك والقلب اشتاق إليك ربي رحمة فادعي بين يديك متى قلب اشتاق اليك اللهم اغمض عيني يا نفس هواك قد شذني عن فعل الخيرات صدني بدعوت الى أن ان مدني بالرحمه ولي دربك ردني بدعوت الى اله مدني بالرحمه ولي ردني ربي رحمن متى القاك والقلب اشتاق إلي اليك و رجعت فيا فرحتي برجوع غير لي حالتي ببعدي قد طالت غيبتي ورجوعي أروالي مهجتي Jati Rabbi Rohman fad'a bayna